صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها وَلَهُم ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم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 ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.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 وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لُّنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحْيَى قال قول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنه خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ولسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها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 Allah, ő a